موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم لكم القارئ الشبل الحسن الله برعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطسه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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ومن كل تأكلون لحمه وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتهتبوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس اؤتوا الفقراء انتم الفقراء بسم الله والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربان إنما تُذِر إنما تُذِر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة وما تزكَّف إنما يَتَزَكَّى لَنَفسِهُ وإلى الله مصير